بسم الله الرحمن الرحيم عم ا يتساءلون عن النبا العظيم الذي هم فيه مختلفون ك ل ا س يعلمون ثم ك ل ا س يعلمون أ ل م نجعل ا ل أ ر ض نهادا والجبال أ و ت ا د ا وقلقناكم أ ز و ا ج ا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل ر ب ا س ا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم س ب ع ا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا و أ ن ز ل ن ا من المبصرات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 وسيرت الجبال فكانت سرابا ان جهنم كانت مرصابا للطاغين مابا لابثين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا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 مفاز حدائق و ا ر ن ا ب وكواعب ا ك ر ا ب وكرسا د ه ا ق لا يسمعون فيها لهوا ولا ك ذ ا ب جزا بالسماوات و ا ل أ ر ض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم ا ل و ح والملائكه صفا لا يتكلمون ل لا يتكلمون الا ي ت ك م و ن إ ل من أ ذ ن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه ماذا الله الرحمن الرحيم والنازعات فرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أ م ر ا يوم ترجف ا ل ر ا ج ف ة ت ت ب ع ا ل ر ا ج ف ة قلوب يومئذ و ا ج ف ة أ ب ص ا ر ه ا خ ا ش ع ة يقولون انا لمخدودون في الحافره ا اذا كنا عظاما نخره قالوا تلك اذا كره خاسره فانما هي نجره واحده فاذا هم بالساهره هل اتاك حديث موسى اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب الى فرعون ي ا انه طغى فقل هلك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فاراه ا ل آ ي ه الكبرى فكذب وعصى ثم ادب ويسعى فحشر ف ن ا د ا فقال أ ن ا ربكم الاعلى ف أ خ ذ ه الله نكال ا ل آ خ ر ة و ا ل ا و ن ى إ ن في ذلك ا ل ع ب ر ة لمن يخشى أ ا ن ت م أ ش د خلقا ام السماء ب ن ا ذ ا رفع س م ك ا فسواها و أ ب ط ش ليلى و أ خ ر ج ب ح ا ه ا و ا ل أ ر ض بعد ذلك دحاها أ خ ر ج م ن ا ماءها ومرعاها والجبال أ ر س ا ه ا متاعا لكم و ل ا ع ا م ك م ف إ ذ ا جاءت ا ل ط ا ع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 فان الجنه هي الماوى يسالونك عن الساعه ايانا مرسالا فيما انت من ذكراها إ ل ى ربك منتهادا انما انت بذر من يخشاها كانهم يوم يرونها لم يلبثوا إ ل ا عشيه او ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى ان جاءه ا ل أ ع م ى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفع الذكرى أ م ا من استغنى فانت لو تصدى وما عليك الا يزكى و أ م ا من جاءك يسعى وهو يخشى فانت ع ن تنهى كلا انها تذكره فمن شاء في صحف م ك ر م ة مرفوعه م ط ه ر ة ب أ ي د ي س ف ر ة كرم ا ب ر ر ة قتل ا ل إ ن س ا ن ما أ ك ف ر ه من أ ي شيء خلقه من نطفه خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أ م ا ت و ف أ ق و ب ه ثم إ ذ ا ه ا شاء الله فاليوم س ن و ي ق ا م ان ن ر ه س ب ا ل ا اما اما اما اما ا م ل اما اما اما اما اما اما اما اما اما ا ا ا م م ا اما ا م م انا شققنا الارض شقا ف أ ن ب ت ن ا فيها خ حبا وعنبا وقضبا وزيتونه ونخلا وحذارق ظلبا وفاكهه وابا متاعا لكم ولانعامكم فاذا جاءت الصاخر يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شك يبني وجوه يومئذ مسفره ض ا ح ك ة م س ت ب ش ر ة ووجو يوما عليها غ ب ر ة ترى ق و ى قتره اولئك هم الكفره الفجره بسم الله الرحمن الرحيم إ ذ ا الشمس ق و ر ت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشاور ابطلت واذا الوحوش خشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا العوده م سئلت باي ذنب كتلت و إ ذ ا ا ل س ق ف نشرت واذا السماء كشطت و إ ذ ا الجحيم صغرت و إ ذ ا ا ل ج ن ة ازلفت علمت نفس ما أ ح ض ر ت فلا أ ق س م ب ا ل خ ن س الجوار الكنس والليل إ ذ ا عسعس والصبح إ ذ ا تنفس إ ن ه لقوا رسول كريم ذي ق و ة عند ا ل ع ر ش م ك ي ن مطاعم ثم أ م ي ن وما صاحبكم بمجنون ولقد راه ب ا ل أ ب ق المبين وما هو على الغيب ب ظ ن ي وما هو بقول شيطان ا ل رحيم ف أ ي ن تلهمون إ ن هو الا ذكر للعالمين ل م ا شاء ن ك م أ ن يستقيم وما ت ج ا ل و ن ا ل ل ه ا ل ه د ا للخدمات ل ر م إذا السماء ف ط و إ ذ التقنيه ا ك ك و ا ب ر البحار فجرت ت وإذا وإذا ا ل علمت نفس ما قدمت و أ خ ر ت يا أ ي و ا الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أ ي ص و ر ة ما شاء أ ركبك كلا بل تكذبون بالدين وان َ عليكم ََُْْ لحافظين َََِِ كرامه َِ كاتبين َِِ يعلمون َََُْ ما َ تفعلون ََُْ إ ِ ن َّ الابرار ْ أ َ لفي َِ نعيم َِ و َ إ ِ ن َّ الفجار ََْ لفي َِ ن َ ر ِ ي م ي َ ص ْ ل َ و ن َ ا يوم الدين ِ وما ََُ م َ ع َ ن َ ا بطان ِ وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ الله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إ ذ ا كانوا ت على الناس يستوفون و إ ذ ا كانوهم او وزنوهم ي ف س ر و ن أ ل ا يظن أ و ل ئ ك أ ن ه م مبعوثون ليوم عرق يوم يقول الناس لرب العالمين كلا إن ان كتاب الحجاج لفي سدين وما ادراك ما سدين كتاب مرقوم ويعين يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما نكذب به الا كل مهتد اثيم إ ذ ا تتلى عليه آ ي ا ت ن ا قال اساطير الاولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم انهم نصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا ان كتاب الابرار لفي علميين وما ادراك ما علميون كتاب مرقوم يشهده المقربون الأبرار انا ارائك يوم ت ع ر في يومي نضغط انا اريد يوسف انا ن ر ق ي ق م ف د و خ د ا م ه مسك وفي ذلك ف ا ي ت ن ا ف س ا ل م ت ن ا ف سون ومذا ج ب و ن تسليم انا ويشرب ب ا المقربون ان الذين أ ج ر م و ا كانوا من الذين آ م ن و ا يضحكون و إ ذ ا مروا بهم يتغامرون و إ ذ ا انقلبوا الى أ ه ل ه م انقلبوا ف ك ه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 بسم الله الرحمن الرحيم إ ذ ا السماء انشقت وامنت لربها وحقت و إ ذ ا ا ل أ ر ض مدت و أ ل ق ت ما فيها وتخلت و أ م ن ت لربها وحقت يا أ ي ه ا ا ل م ؤ انك كادح الى ربك كدحا فملاقي ه فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهلي مسرورا واما من اوتي كتابه فسوف يدعو ثغورا ويشدى سعيرا إ ن ه كان في أ ه ل ه مسرورا إ ن ه ظ ن أ ه ل ا يحور بلى ان ربه كان به بصيرا فلا أ ق س م بالشفق والليل وما وسقى والقمر إ ذ ا اتسق لتركهن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون و إ ذ ا ق ر أ عليهم ا ل ق ر آ ن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله اعلم بما ي و ع و ن فبشرهم ب موسوعه ا ل ر ح م ن ا ب ل س م ا ل ل ا ل و م الاسلاميه م و قاتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منه الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل ش ي شيء شهيد إ ن الذين ف ت ن ا ل مؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ان الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات ل ه م جنات لو جئنا كنت ج ر ي من تحتها ا ل أ ن ه ا ر ذلك الفوز الكبير إ ن بغش ربك لشديد إ ن ه هو ي ب ل ئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش ا ل م ج ي د فعال بما يريد هل أ ت ا ك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قران م ج ي د في لوح محفظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أ د ر ا ك ما الطارق النجم الثاقب كل نفس لما عليها حافظ ف ل ي ن ظ ر ا ل إ ن س ا ن مما خلق خلق م م ا إن د ا ف ق يخرج من بين الصلب والترائب إ ن ه على رجعه ن ق ا د ر يوم ترك ل س ر ا ئ ر فما له من قوه ولا ناصر والسماء ذات الرجع و ا ل أ ر ض ذات الصدع إ ن ه لقول فصل وما هو بالهزل انهم يكيدون كيدا و أ ك ي د كيدا فمهل الكافرين أ م ه ل ه م رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك ا ل أ ع ل ى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أ خ ر ج المرعى فجعله م س ا ء أ ح و ى سنقربك فلا تنس ى إ ل ا ما شاء الله إ ن ه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إ ن نفعت الذكر ى سيذكر من يخشى ويتجنبها ا ل أ ش ق ى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا ي ح ي ا قد أ ف ل ق من تزكى وذكر اسم ر ب ي فصلى بل تؤثرون الحياه الدنيا و ا ل آ خ ر ة خير و أ ب ق ى إ ن هذا لفي ا ل ص ق ف ا ل أ و ل ى ص ق ف إ ب ر ا ه ي م وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أ ت ا ك حديث غ ا ش ي ة وجودي يومئذ خ ا ش ع ة عامله ن ا ص ب ة ت ص ل ى نارا ح ا م ي ة تسقى من عين آ ل ي ة ليس له م طعام إ ل ا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمه لسعيها ر ا ض ي ة في ج ن ة ع ا ل ي ة لا تسمع فيها غ ن ي ة فيها علم سرر مرفوعه و أ ك و ا م م و ض و ع ه ونمارك م ص ف و ف ة و ز ر ا ب ي مبثوثه افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فادكر إ ن م ا أ ن ت مدكر لست عليهم بمصيطر إ ل ا من تولى وكفر ف ي ع ذ ب ه الله العذاب ا ل أ ك ب ر إ ن إ ل ي ن ا ريابهم ثم إ ن علينا ح س ا ب ه بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع و ا ل و ت والليل اذا يسر هل في ذلك قسم ب ي حجر أ ل م تر كيف فعل ربك بعاد إ ر م ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالوان وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي ا ه ا ن ا كلا فلا تكرمون اليتيم ولا تحار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 يومئذ يتذكر ا ل إ ن س ا ن و أ ن ناله الذكرى يقول يا ليتني قدمت قد لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أ ح د ولا ي و س ق و س ا ق ه أ ح د يا أ ي ه ا النفس المطمئن ترديه ل ى ر ب مرضيه فادخلي في بابي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد و ا ل د ي وما ولد لقد خلقنا ا ل ج ن إ ن س ايحسب ن ف كبد أ ي أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت لن عليه يقول يقدر م ان لم يره أ ح د أ ل م نجعل له عينين ولسانا ً وشفتين ولديناه النجدين فلقتحم ا ل ع ق ب ة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 اولئك اصحاب الميمنه والذين كفروا ب آ ي ا ت ن ا هم اصحاب المشامه عليهم لهم مقصده بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إ ذ ا تلاها والنهار إ ذ ا جلاها ن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 وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها اذ بعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقه الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدندم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخافوا قبالهم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إ ذ ا يوسى والنهار إ ذ ا تجلى وما خلق الذكر والانثى إ ن سعيكم لشتى ف أ م ا من أ ع ط ى واتقى وصدق بالحسنى ف س ن س ر ه لليسرى واما من بخل و ا س ت غ ن ا وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما نغني عنه ماله اذا تردى ان علينا للهدى وان لنا ل ل آ خ ر ه والاولى فانذرتكم نارا تلغى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 والبخاء موسوعه ا النابلسي ربك للعلوم م ا ل ا فهدى ووجدك ل ا م ي ه فاقنا فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر واما بنعمه ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ان قد غ ه ر ك ورفعنا لك ذكرك فان مع ا العسر يسرا ف إ ذ ا فرضت فانصب و إ ل ى ربك فراب س م الله الرحمن الرحيم و ا ل د ي ن والزيتون وطور سين وهذا البلد ا ل أ م ي ن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 بسم الله الرحمن الرحيم اقرا أ ق ر أ باسم ربك الذي خلق خلق ا ل إ ن س ا ن من علقه ا ق ر أ وربك ا ل أ ك ر م الذي علم ب ا ل ق ل م علم ا ل إ ن س ا ن ما لم يعلم كلا إ ن ا ل إ ن س ا ن ل ي ط ض ى ان راه استغنى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 ويقيموا ل ص ل ا ه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه ان الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه جزاؤهم عند ربهم جنات عدل تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إ ذ ا زلزلت ا ل أ ر ض زلزالها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 ومن ََ يعمل ََْ مثقال َِ ذره َّ شرا َ يره بسم ِِْ الله َِّ الرحمن ََِّْ الرحيم َِِّ والعاديات َََِِْ ضبحا َ فالموريات ََُِِْ ق َ ل َ ح ا فالمغيرات ََُْ صبحا ُْ فاثرن ََ أ به ِ نقعا َ فوسطن ََََ به ِ جمعا َِ ن َّ الانسان َْ لربه َِِّ لكنود ََُ و َ إ ِ ن َّ ه ُ على ََ ذ ل ِ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 نار ا م ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ألهاكم التكافر ل ر جرتم ح حتى ي م م ا ق ب ر ك ل ا س و ف ت ع ل م و ن ث م ك ل ا س و ف ت ع ل م و ن ك ل ا لو ل ت ع م ي ن ا س م ا لترن الله ج ح ي م ثم ت ر ن ا ع ل ي ق ي ن ث م ل ت س أ ل ن ي و م ئ ذ ع ب بسم النعيم ا ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م و ا ل ع ص ر إن إ ن ا ل س ا ن ل ف ي خسر إ ل ا ا ل ذ ي ن آمنوا و ع م ل و ا ا ل ص ا ل بالحق وتواصلوا بالصبر ح ا وتواصوا وتواصوا ت ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م ويل لكل ه م ز ا لمزه ن الذي جمع ماله وعدده يحسب ان ماله اخلده كلا للمبدا النبي الحطمه وما ادراك ما الحطمه نال الله الموقده التي تطلع على الافئده انها ع ل ي ه ا مؤصده في عمله بسم الله الرحمن الرحيم أ ل م تر كيف فعل ربك ب أ ص ح ا ب ا ل ف ي ر أ ل م يجعل كيدهم في تضليل و أ ر س ل عليهم طيرا ا ب ا ي ل ترميهم ب ح ج ا ر ة من سجين فجعلهم كعشف ن ا ب و ن بسم الله الرحمن الرحيم ل إ ل ا ف قريش إ ل ى فيهم ر ح ل ة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أ ط ع م ه م من جوع وامنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أ ر أ ي ت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحق على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سابون الذين هم يرابون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إ ن ا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر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 بسم الله الرحمن الرحيم إ ذ ا جاء نصر الله والفتح و ر أ ي ت الناس يدخلون في دين الله أ ف و ا ج ا فسبح بحمد ربك و ا س ت غ ف ر إ ن ه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أ ب ي لهب وتب ما أ غ ن ى عنه ماله وما كسب س ي ص ل ى نارا ذات لهب وامراه حماله الحطب في دينها ح م ل من بسد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أ ي ه ا الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا أ ن ت م ع ب د و ن ما اعبد ولا أ ن عابد ما عبدتم ولا أ ن ت م عابدون ما اعبد لكم دينكم و ل ي د ي ن بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أ ح د الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أ ح د بسم الله الرحمن الرحيم قل أ ع و ذ برب الفلق من شر ما خلقت ومن شر غ ا س ق إ ذ ا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر ح ا س ق إ ذ ا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أ ع و ذ برب الناس ملك الناس إ ل ى الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من ا ل ج ن ة والناس اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أ ع ط ي ت وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت إ ن ك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك و إ ن ه لا يذل من و ا ل ي ك ولا يعز من ع ا د ي ك ت ب ا ر ك ربنا و ت ع ا ل ي ك ف ل ك الحمد والشكر على ما أ ن ع م ت به علينا و أ و ل ي ت اللهم ارحمنا ب ا ل ق ر آ ن اللهم ر ح م ن بالقران اللهم شفع فينا ا ل ق ر آ ن اللهم شفع فينا الصيام و ا ل ق ر آ ن اللهم انا ن س أ ل ك بكل اسم هو لك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 اللهم ارزقنا تلاوته اناء الليل و أ ط ر ا ف النهار اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل و أ ط ر ا ف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم ق س م لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك و ق س م لنا من اليقين ما ت ه و ل به علينا مصائب الدنيا و ق س م لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك اللهم تقل موازيننا اللهم ا ر ب ع درجاتنا اللهم إ ن ا ن س أ ل ك خير ا ل م س أ ل ة وخير الدعاء وخير ا ل إ ج ا ب ة وخير العمل وخير العلم وخير ا ل خ ي ا م وخير الممات وارفع درجاتنا اللهم أ ص ل ح لنا ديننا الذي هو ع ص م ة أ م ر ن ا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 و ا ل س ل ا م ة من كل إ ث م والفوز بالجنه والفوز ب ا ل ج ن ة و ا ل ن ج ا ة من النار اللهم اعتق رقابنا اللهم شفع فينا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا رب العالمين